فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرا كبيرا وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين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 قَتَبِ سِمَّ النُّورِ كُمْ قِلْ ارْجِعُوا وَرَأَكُمْ فَالْتَمِسُونَ نُوراً فَاضْرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ الَّهُ بَابٌ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ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 قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمسدقات وأقرض الله قرضا حسنا وأقرض الله قرضا حسنا يضعف لهم ولهم أجرا كريما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 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بَيْنَكُمْ وتكاثر في الأموال والأولاد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 شاء والله ذو الفضل العظيم ما اصاب من مصيبه في الاض ولا في انفسكم الا في كتاب الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير لِكَي لا تَأْسَوْا عَلَ ما فاتَكُم وَلا تَفْرَحُوا بِمَ آتَاكُم وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصة وأزلنا الحديد فيه بأس شديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ